ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نَجَيْنَهُم بِسَحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرُوا وَلَقَدْ أَنْزَلْهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَارَو بِنُزُرٍ وَلَقَدْ رَأَوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُ نذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقذ تذوق عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ندكذ ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز نقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر